وَإِذَن تَقْنَنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَغَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ خَلَقَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شهدنا، ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين أَوْ تقول، انما اشرك قبلوا كنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل لايات ولعلهم يرجعون واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لوفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبعها و.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 أولئك كلم عام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله لسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِنْ مَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِيَاعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمِّل لَّهُمْ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 أَوَلَمْ يَنْهُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنَّ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدْ اِقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبَأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَا لَهُ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 لا تاتيكم إلا بغته يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 يسمعون بها قلوا دعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين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 خذ العفو وامر بالعرف وأعرب عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم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 إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال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 مانو وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومن ما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا.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 يجادلونك في الحق بعدما تبينك أنما يساقون إلى الموت وهم ينهرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن وير ذات الشوكة تكون لكم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 إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرا ولتطمئن به قلوبكم وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اذ يغشيكم النعاف امنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم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 وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً نَارٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّهُمُ الْدَبَاعُ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا لِّفِئَةٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا لِّأُمَّةٍ فَقد بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله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 واعلموا ان الله شديد العقاب واذكروا اذا انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يخطفكم الناس فآواكم وايدكم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 واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وَأَنَّ اللَّهَ عنده أَجْرٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آل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 لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ لِوَلِيّ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ يَوْمَ الْعَذَابِ لِلْمُعْتَدِينَ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ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 إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون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 ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعضين فيرُكُمه جميعاً فيرُكُمه جميعاً فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون